موقع رياض القرآن يقدم ينبغي على كل مسلم أن يكون موقينا يقين لا شك معه أن هذا الدين يحب العدل يحب القسط يكره الظلم يكره الطغيان في كل حال وزمان ومكان مهما كانت أسبابه. ولذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وهو يفسر قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين يقول أمر الله المؤمنين ألا يحابوا غنيا لغناه ولا مسكينا لمسكنته وذلك أن العدل واجب على الجميع من دون استثناء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إ يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بما فلا تتبغوا الهوى أن تعذرو وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا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 ان يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل فقد ضل ضلالا بعيدا ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا, ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر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 لا يبتغون عندهم الحزة فإن الحزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها أن سمعتم يكفر بها ويستهزئ بها فلا ويستهزؤ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يُكفر بها أن إذا سمعتم آيات الله بها, بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا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 وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحذذ عليكم قالوا ألم نستحذذ عليكم ولم نعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سهلا المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا لا ابتدئ بين ذلك لا اله لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اوليا لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا لا تتخذ الكافرين أولياء من فتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل لا ولن تجد لهم نصيرا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ